قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة في دعو قالوا إن لنا لا أجر إن لنا لا أجر إنكنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين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 وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون سوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوه نادك من قلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين